<سؤال> إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يلل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 أحبتي, أحبتي في الله, في الله. إن نعم الله تبارك وتعالى على الخلق كثيرة كثيرة مغدقة لا يستطيع المرء عدها ولا إحصائها كما قال ربنا تبارك وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وبطنة وكما قال جل ذكره وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنعم كثيرة وإن من جملة هذه النعم بلوغ الأيام الفاضلة وبلوغ المواسم العظيمة الفاضلة والتي منها بلوغ رمضان رمضان الذي طال ما حنت إليه نفوس المؤمنين. واشتاقت, واشتاقت إليه نفوس الصالحين نعم. نعم فكان من ثلفنا الصالحين رضي الله عنهم من يسأل ربه تبارك وتعالى ستة أشهر كاملة أن يبلغه هذا الشهر أن يبلغه رمضان ومما أثر عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الدعاء اللهم لنا في رجر وشعبان وبلغنا رمضان فنعمة عظيمة يمن الله تبارك وتعالى بها على من شاء من عباده هي إضغاك رمضان فالحمد, فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله, ثم الحمد لله لما لا تحن القلوب أيها الكرام ولما لا تشتاق النفوس إلى رمضان وهو موسم عظيم من مواسم المغفرة وبحر زاخر من بحار الرحمة بل الرحمات في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ولمسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وللترمذي وغيره إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وصفذت الشياطين ومردت الجن ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وفي الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر، من قام رمضان. إيمالا وإزابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفضائل الشهر كثيرة كثيرة كثيرة يضيق المقام عن حصلها لكن يكفي هذا الشهر فضلا أن خصه الله تبارك وتعالى بإنزال القرآن فيه حتى قال غير واحد من العلماء لو لم يكن لرمضان من الفضائل إنا أن الله خصه بإنزال القرآن فيه لكفاه شرفا وفضلا قال الله تعالى شهر رمضان, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومعنى إنزال القرآن في رمضان أن الله تبارك وتعالى ابتدأ نزول القرآن ابتدأ إنزال القرآن في رمضان أو أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا جملة واحدة في رمضان ثم نزل بعد ذلك مفرقا منجما على ثلاث وعشرين سنة سنة, سنة, سنة, سنة, سنة, سنة, سنة, سنة هذا جمعا بين هذه الآية وبين قول ربنا تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لولا لا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال الله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مبث ونزلناه تنزيلا بمعنى أننا نعلم أن من القرآن ما نزل في رمضان ومن القرآن ما نزل في شوال ومن القرآن ما نزل في ذي الحجة على صعيد عرفات فالقرآن نزل منجما في خلال ثلاث وعشرين سنة فالجمع بين هاتين الآيتين وبين قول ربنا تبارك وتعالى الذي أنزل فيه القرآن إما أن نقول بقول ابن عباس أنه نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا في رمضان ثم نزل بعد ذلك مفرقا وإما أن نقول بأن ابتداء النزول أعني صدر سورة العلق الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء إنما كان ابتداء النزول في رمضان وأيما يكون فشهر رمضان له من الفضائل ما لا يحصى كثرة فإذا من الله عليك وبلغك هذا الشر فاسجد لله شكرا أم بلغك هذه الأيام فكم من فكم نفس تحت نفس البلا تحت الأجداث الآن تصرخ ربي ارجعون ربي ارجعون لعلي أدرك يوما يوم من أيام رمضان, رمضان لعلي أصوم يوما يوم فأستكثر, فأستكثر من الصالحات, الصالحات لعلي أقوم ليلة لربي تبارك وتعالى لعلي أسجد, أسجد لعلي أقرأ القرآن لعلي أتصدق أو أقدم أو لنفسي, لنفسي بكذا لنفسي وكذا من الخيرات خرج النسائي وغيره بإسناد حسن من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه أن قال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخواني فأسلم جميعا وكان أحدهما مجتهدا في الطاعة دون صاحبه ثم مات المجتهد في المعركة شهيدا قال فنمت فرأيت فيما يرى النائم أني على باب الجنة و رأيت الرجلين ثم خرج خارج من الجنة فأذن للذي كان أقل اجتهادا من صاحبه ومات على فراشه بعده بسنة أذن للآخر منهما للآخر من بالدخول قبل صاحبه ثم خرج بعد ذلك فأذن فأذن للمجتهد الذي مات شهيدا فقلت وأنا قال ارجع فلم يأذن, يأذن أوانك, أوانك بعد فلما استيقظ طلحة, طلحة جعل يحدث جعل الناس كلناس وجعل كلناس يعجب ويعجب الناس المجتهد, المجتهد في الطاعة الذي, الذي مات شهيدا يدخل الجنة, الجنة بعد الذي على مات على فراشه وهو أقل اجتهاد من صاحبه كيف يكون هذا؟ فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخبر قال من أي ذلك تعجبون ألم يدرك بعده رمضان ألم يدرك بعده رمضان فيصوم؟ ألم, ألم, ألم يصلي كذا وكذا ألم يسجد لله كذا وكذا وقد استدل بهذا جمع من العلماء على عظيم فضل الله تعالى على من بلغه رمضان فالحمد لله أن بلغنا هذه الأيام وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين له بحفظ أحبة الكرام إن مما أوجبه الله تبارك وتعالى على الناس في هذه الأيام هو الصيام ومن ثم آثرت أن أذكر نفسي وإخواني في الخطبة الأولى من شهر رمضان لسنة ست وثلاثين وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن أذكر نفسي وإخواني بأحكام الصيام إذ أن من المقرر عند العلماء أن الأمر بالشيء أمر به وبلازمه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا أمرك الله بالصيام فقد أمرك ضمنا أن تتعلم أحكام الصيام حتى تتعبد لله تعالى كما يريد ميت حتى تتعبد لله تعالى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذا أعروني أسماعكم وقلوبكم والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أحبتي في الله, في الله. الصيام, الصيام ما هو, ما هو. الصيام, الصيام في اللغة, اللغة يقرر فيه العلماء, فيه العلماء أنه مطلق الإمساك فكل ممسك عن شيء, عن شيء يقال له صائم, صائم. وكان, وكان من, صيام من صيام الأمم السابقة الإمساك عن, عن الكلام ومنه قول ربنا تبارك وتعالى لمريم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فحقيقة, فحقيقة الصيام في اللوة, في اللوة الإمساك المطلق عن كل شيء وأما في اصطلاح الشرعي، فيعرف في الصيام في بأنه إمساك مخصوص من شخص في مخصوص في زمن مخصوص, مخصوص بنية مخصوصة مخصوص وبيان هذا المجمل أنه إمساك عن المفطرات لا غير, غير، إمساك عن شهوتي, شهوتي البطن والفرج, والفرج إمساك عن الطعام الشراب, الشراب وسائل, وسائل المفطرات, المفطرات التي, سيأتي التي سيأتي ذكرها معنا, معنا إن شاء الله, الله تعالى. تعالى وليس كل من أمسك عن المفطرات يعد صائما إلا أن يكون شخصا مخصوصا وهو المسلم العاقل المميز الطاهر من الحيض والنفاس فالمرء لا يكون صائما إلا إن كان مسلما عاقلا مميزا طاهرا من الحيض والنفاس بمعنى أن المرأة الحائضة مثلا لو أمسكت عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس فانها لا تعد صائمة بل يأثم بهذا ويحرم فعل هذا. امساك, إمساك مخصوص من شخص, شخص مخصوص, مخصوص في زمن, زمن مخصوص, مخصوص، وهو ما بين طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية مقصوصة هي نية التقرب هي نية التقرب إلى الله تعالى، أحبة الكرام صيام رمضان فرض من فرائض الإسلام وركن من أركانه العظام دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بل وعلى ذلك اجما المسلمون قال الله تعالى يا, يا أيها, ايُّهَا الذين آمنوا, آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وقال الله تعالى شهر رمضان, شهر رمضان, رمضان الذي انزل فيه القرآن, فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصم وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وفي الصحيحين كذلك من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل نجد فائر الرأس نسمع دوي صوت أو قال يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلوات الخمس فقال الرجل علي غيرها فقال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع شيئا ثم قال صلى الله عليه وسلم وصو رمضان قال الرجل علي غيره قال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع شيئا ومن ثم أجمع المسلمون على فرضية صيام رمضان بل إن وجوب الصيام أعني صيام رمضان معلوم من الدين بالضرورة يعني يستوي فيه العاملي ويستوي مع العالم الكل في هذا سواء بل عامة النصارى الذين يعيشون بيننا, بيننا يعلمون, يعلمون أن في ديننا صوم, صوم واجب هو صوم, هو صوم رمضان ومن ثم اتفقت تفق كلمة العلماء على أن من, من أنكر فرضية الصيام كفر من قال صيام رمضان ليس بفرض فهو كافر بالله العظيم وإن صلى وصام لكن, لكن وقع خلاف بين السلف والخلف, والخلف في, شأن في شأن من أقر من بفرضية الصيام, الصيام. ثم, ثم أفطر, أفطر من غير عذ, عذ. يكون مسلما, مسلماً عاصيا أم يكون كافرا رجل, رجل, رجل يقول, يقول نعم صيام رمضان فرض, فرض, فرض فرضه الله, الله على, الناس. على الناس لكن مع لكن هذا, هذا ليس بالمسافر ولا بالمريض ولا بالمعذور ثم نراه مخطرا في رمضان يكون كافرا؟ قال بهذا طائفة من سلف هذه الأمة قال الصيام ركن من أركان الإسلام ومن ترك الركن كفر فكفر تارك الصيام وإن أقر بالفرضية غير أن الذي عليه, عليه عامة, عامة العلماء سلفا وخلفا سلفاً وغلفاً وغلفاً وهو الحق والصواب, والصواب إن, شاء الله الله إن شاء الله أن تارك إن الصيام مع الاقرار بالفرضية لا يخرج, يخرج عن دائرة, عن دائرة الإسلام, الإسلام فهو مسلم عاص لكنه راكب لكبيرة من أعظم الكبائر ومتواعد بوعيد عظيم في الآخرة في صحيح, في صحيح ابن خزيمة وابن حبان, حبان بسند الحسن حسن، بحسن، بحسن من حديث من أبي أمامة الباهلي رضي الله, الله, عنه, الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال, وسلم قال, قال, قال, قال أتاني الليلة, الليلة رجلان في منامه صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء وح أتاني الليلة رجلان, رجلان, رجلان, رجلان, رجلان فأخذ, فأخذ بضبعي, بضبعي وقال, وقال لي انطلق, لي انطلق فانطلقت, فانطلقت, فانطلقت حتى أتيت على جبل وعب, جبل وعب فقال, فقال لي اصعد فقلت, فقلت, فقلت اني لا, اني لا اطيقه قال انا سنسهله لك, لك فصعدت, فصعدت, فسمعت فصعدت فسمعت اصواتا شديدة, شديدة وعواء فقلت ما هذا فقال هذه اصوات اهل النار قال ثم مررت على أقوام معلقين بعراق بهم أعزكم الله كما تعلق البهيمة من رجلها ثم مررت على أقوام معلقين بعراق بهم مشقاقة أشداقهم تسيل أشداقهم دما فقلت من هؤلاء فقال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم يصبح الرجل صائمة لكن قبل غروب الشمس يفطر من غير ما عذ هذا جزاؤه في القبر فقل لي بربك كيف يكون الجزاء لمن لم يلوي الصيام أصلا لا من الليل ولا من النهار وعيد شديد توعد به ربنا تبارك وتعالى تارك الصيام ومن ثم, ومن ثم يقول, يقول الذهبي رحمه, رحمه, الله. رحمه الله كما نقله عنه صاحب فيض القدير يقول, يقول وعند, وعند المؤمنين مقرر أن من أخطر في رمضان بغير مرض ولا عرض أنه شر من المكاس الذي يأخذ المقوس يأخذ الضرائب ظلما من الناس أنه شر من المكاس والزاني ومدن الخمر بل يشكون في إسلامه ويتهمونه بالزندقة والإلال أكرر, أكرر مقالة الذهبي يقول, يقول عند المؤمنين مقرر من أن من أن أفطر من في رمضان, رمضان بغير رمضان مرض ولا عرض, ولا عرض أنه شر من المكاسي من ومن الزاني ومن مد من الخمر بل يشكون في إسلامه, إسلامه ويتهمونه بالزندة والانحلال وما قاله الذهبي حق, حق فترك الصيام, فترك الصيام شر, شر واشد, وأشد من الزنا, من الزنا, من الزنا ومن شرب الخمر, الخمر وتحقيق الخمر هذا كما يقول القيم لله ذره أن ذنوب الناس لا تخرج عن قسم عن من قسمين كل ذنب يصيبه, يصيبه من أحد من الناس, من الناس لا يخرج عن هذين يخرج عنها القسمين هذين فإما, فإما أن يكون الذم ترك لأمر وإما أن يكون الذنب فعلاً لنهل تؤمر بالشيء فتترخ bueno أو تنهى عن الشيء فتفعل هذان قسمان، وترك الأمر أعظم إثماً من فعل النهل أمرك الله بالصيام فإن تركت فهذا ترك للأمر نهاك, نهاك الله عن الزنا مع كونه كبير, كبير وأمر عظيم, عظيم. لكن, لكن إن وقع الإنسان وزل فهذا, فهذا فعل للنهج ترك للأمر وفعل للنهج وترك الأمر أعظم. أعظم قال ابن القيم أكيد. ولك أن تستدل على هذا بما وقع, بما وقع من آدم وإبليس, وإبليس. فآدم عليه السلام كانت معصيته من قبيل فعل النهج نهاه الله أن يأكل من الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فأذلهم الشيطان عنها وما كان من آدم عليه السلام وزوجه إلا أن أكل منها وعصى آدم ربه فغوى لكن, لكن معصيته إنما هي من قبيل فعل, فعل, فعل النه ومن, ومن ثم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا أما معصية إبليس فكانت من جنس ترك الأمر أمره الله, الله أن يسجد الله لآدم أمرا أمر تعبديا سجودة عظيم, عظيم لله, لله لا, لا تعظيم تعظي لمخلوق. لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين فكان الجزاء أنطربه الله تعالى من رحمته ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فقال, فقال ابن القيم تدبر في هذه القصة, هذه القصة وتدبر, وتدبر في هذا الخبر, الخبر وقس عليه كل ذنب, ذنب فترك الأمر, الأمر أعظم عثما من فعل النحل أحبة, أحبة الكرام أحبة صيام, رمضان. صيام رمضان إنما فرضه الله تعالى على المسلمين في السنة الثانية من, من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام قيل في, في ليلتين خلتا من شهر, شهر شعبان. شعبان فرض الله صيام رمضان لكن, لكن ربنا, ربنا تبارك, تبارك وتعالى حكيم, حكيم عليم, عليم خبير, خبير مهد, مهد لفرض, الصيام لفرض الصيام بل مر الصيام بمراحل أربعة أول ما فرض الله على الخلق فرض عليهم صيام يوم واحد هو يوم عاشوراء فأمر الله في أثناء النهار بصوم رمضان حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أسلم ينادي في الناس من أصبح منكم صائما فليتم صومه ومن أكل فليمسك بقية يومه ثم نسخت هذه المرحلة بفرض رمضان لكن أول ما فرض فرض الله على التحيير من شاء صام ومن شاء أفطر ولا تثريب عليه, عليه إلا أنه يجب, يجب على من أفطر أن, أن يطعم عوضا, عوضا عن, كل عن كل يوم مسكين مع, أن, مع الصيام أن الصيام أفضل, أفضل وهذا ما أراده, ما أراده ربنا, ربنا تبارك وتعالى بقوله, وتعالى بقوله وعلى بقوله الذين يطيقونه فدية طعام, طعام مسكين, طعام مسكين فكانوا من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مع كون الصيام أفضل ثم نسخت هذه المرحلة بمرحلة هي أشد مراحل الصيام على الإطلاق فرض الله الصيام على كل أحد إلا المريض والمسافر فرض الله على الجميع الصيام فرض الله على الجميع الصيام لكن, لكن كان الصيام يبدأ, يبدأ من صلاة العشاء أو النوم قبلها الى غروب, إلى غروب الشمس اسمع كان الصوم, كان الصوم يبدأ من صلاة العشاء أو, أو النوم قبلها فمن صلى المغرب ثم right نام أو نام بعد المغرب حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى الليلة القابلة إلى المغرب من اليوم التالي ومن أكل وشرب بين المغرب إذا صل, صل العشاء أو أذن للعشاء حرم عليه الطعام والشراب والنساء, والنساء. إلى, الليلة إلى الليلة القابلة, القابلة. ثم رحم, رحم الله تعالى, تعالى. علم الله أن فيكم ضعف الآن خفف الله عنكم, عنكم. فخفف الله تبارك وتعالى عن خلقه, عن خلقه. وخفف على عباده فأباح له في لهم في بلده. ليل الصيام أن, أن يأكلوا وأن يشربوا وأحل للرجل زوجته في ليل الصيام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 حالة الرابعة التي يبدأ الصيام فيها من الفجر وينتهي بغروب الشمس أحبتي في الله صيام رمضان واجب لكن على من إنما يجب الصيام على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم إنما يجب الصيام على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم أما أنه يجب على المسلم فنعم فإن الله تعالى إنما خاطب به المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وأما الكافر فلا صيام عليه هنا لا يلزم بصيام وإن كان مساءلا عنه بين يدي الله في الآخرة إذ الكفار مساءلون مخاطبون بفروع الشريعة قال الله لهؤلاء المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين إذن كانوا من الكافرين الأصليين ومع هذا سألهم الله عن الصلاة والزكاة وكذلك يسائلهم عن الصوم والحج وسائر العبادات وإذا أسلم الكافر لا يؤمر بقضاء رحمة من الله When? When? قال الله تعالى قل, تعالى تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر, يغفر لهم ما قد زلف يغفر لهم ما قد زلف, زلف فلا يؤمرون بقضاء, بقضاء وعند مسلم من حديث عمرو بن العاص عمر عمر عمر رضي الله عنه, عنه, عنه أنه مد يده وقال يده يده يا رسول الله أبسط يدك فالأبايع يعني على الإسلام فمد النبي يده فقبض عمر يده قال النبي ما لك يا عمر قال يا رسول الله أردت أن أشتبت أشترك. قال تشترط ماذا؟, ماذا قال, قال أشترط أن يغفر عني. الله لي, الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله أن الإسلام يجب ما كان قبله فلا يجب الصيام إلا على المسلم البالغ أما الصغير الذي هو دون البلوغ فلا وجوب عليه لقول نبينا صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة يعني قلم المحاسبة وذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم وإن كان الواجب على ولي الصغير إذا بلغ عشرة إذا بلغ عشرة وأطاق الصيام أن يأمره بالصيام يجب على ولي الصغير إذا بلغ عشرا إذا بلغ عشرا وعطاق الصيام أن يأمره به قياسا على الصلاة فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر كما عند أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو وكذلك الحال هنا وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون صبيانهم معهم لما فرض عاشوراء قالت الربيع أنتم معوذ كما في الصحيح قالت لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء رجلا من أسلم ينادي في الناس بالصيام قالت في جملة ما قالت قالت فكنا نصوم ونصوم صبياننا وكنا نجعل لهم اللعبة من العهم يعني من القم فإذا بكوا على الطعام لهيناهم بها حتى تغرب الشمس وفي لفظ وكنا نأخذهم إلى المسجد حتى تغرب الشمس يعني يخرجونهم عن محل الطعام والشراب، حتى لا يشق الصوم عليهم إنما يجب الصيام على المسلم البالغ العاقل وأما المجنون فلا صيام عليه بل ولا تكليف عليه ولا قضاء بعد ذلك ولا إطعام وفي حكم المجنوني كبير السن, كبير السن الذي صار السن لا, يقوى لا يقوى على الصيام بل قبل هذا صار لا يعفن. نقول في عرفنا, في عرفنا نرجع من, نرجع مكبرنا, من مكبرنا إلى مصغرنا. إلى مصغرنا يصاب الكبير في السن أحيانا بالزهايمر لا يعرف شيئا لا يعرف النهار من الليل لا يعرف الولد من البنت لا يعرف شيئا فهذا لا صيام عليه ولا إطعام لا شيء عليه أبدا إذ التكليف شرطه العقل فما دام العقل موجودا وجد التكليف وإن غاب العقل غاب التكليف وإم وأما صاحب الاغماء في رمضان سواء دخل في غيبوبة أو نحوها أو جلطة فهذا مأمور بالقضاء ذا أفاق عاقلة لأن الإغماء لون من ألوان المرض وقد أجمع العلماء على أن المغمى عليه مأمور بقضاء صوم رمضان لا يجب الصيام إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم أما العاجز فعلى قسمين أفصل فيهما إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.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 إنك حميد مجيد وبعده فإنما يجب الصيام على المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام وأما العاجز عن الصوم فلا صيام عليه إن كان مرضه دائماً أو إن كان عذره دائماً لا ينقطع ومن ثم قلنا العاجز عن الصيام على قسمين إما أن يكون العجز دائماً إلى طارئة بمعنى أنه لا يرجى الشفاء لا يرجى البرد من المرضى, من المرضى فهذا لا صيام, صيام عليه ومثله كبير السن العاقل الع الذي صار في حالة من, من الضعف لا يقوى, يقوى فيها على الصيام لا في أثناء رمضان ولا بعد رمضان فهذا القسم الأول فهذا من أقسام من العجز من من وهو العجز الدائم هذا لا صيام على صاحبه لكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا عوضا عن فطره في قول جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو الصحيح إن شاء الله من قول العلماء لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين. قال هذه الآية ليست بمنسوخة إنما هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان الصوم قال فيفتراني ويطعمان عن كل يوم مسكينا إنما هي في الرجل العجوز أو في الرجل الكبير في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان الصوم قال فيفتراني ويطعمان عن كل يوم مسكينا هذا إن كان المرض دائمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي مرضى المسلمين أجمعين كمرض الكبد والسكر وكذا فهذا المريض لا يستطيع أن يصوم لا في رمضان ولا بعد رمضان المرض يشق عليه معه أن يصوم فمثله لا صيام عليه وإنما الواجب أن يطعم كل يوم مسكينا، والأصل في الإطعام أنه إطعام حقيقي لا إخراج للقيمة يخرج المرض طعاما فيطعم مسكينا عن كل يوم والواجب في هذه الفدية أن يطعم نصف صائم من الطعام عن كل يوم من طعام غالب الناس بمعنى أن يخرج نحو كيل وربع من الأرز عن كل يوم مع متوسط الإدام إن يسر الله له، ولا بأس أن, يصعم أن يصنع طعاما في آخر الشهر ثم يدعو إليه ثلاثين مسكينا فيشبعهم كما فعل أنس بن مال رضي الله عنه كما في الصحيح أنه لما كبر سنه ضاعف عن الصوم فصنع في آخر الشهر قصعة ثري ثم دعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم فإما أن تصطحب المسكين معك فيطعم في بيتك وإما أن تملكه الطعام أو توكل من يشتري الطعام ويطعم المساكين وأنبه هنا أنه لا يجوز تقديم الشيء على سببه كما يقرر العلماء وأرجو الانتباه لا يجوز تقديم الشيء على سببه لا يصح لك أن تصوم رمضان قبل دخوله ولا يصح لك أن تصل الظهر قبل أذانقه فالشيء لا يصح إلا بعد سبب الوجوب والإطعامها هنا إنما سببه الفطر وعلى هذا لا يصح لرجل أن يقدم الفدية جميعا من أول الشهر لكن هو بين خيارين إما أن يجعل الأطعام في آخر الشهر وإما أن يطعم بعد فطر كل يوم مسكينة يفطر يوما فيطعم مسكينة أو يفطر أسبوعا فيطعم سبعة مساكين وكذا أما من أطعم الفدية كلها في أول يوم من أيام الشهر فالفدية لا زالت في ذمته إلا عن اليوم الأول فقط فلا يجوز تقديم الفدية على الفطر يفطر أولا ثم يفدي أما القسم الثاني من العجز وهو العجز وهو العارض العجز الطارئ كعامة, كعامة ألوان المرض. المرض يصاب المرء مثلا في رمضان بشيء من الحمى أو تجرى له عملية مثلا فيقول الطبيب له إن المرض إن الصوم يزيد في مرضك أو إن الصوم يؤخر برك أو إن الصوم يشق عليك والعبرة في هذا بقول الطبيب المسلم الثقة يقول له إن الصوم يزيد في مرضك أو يؤخر من شفائك أو يشق عليك فيباح لهذا أن يُفطر وعليه, وعليه أن يقضي أن بعد هذا, هذا بعد شفائه إن شاء الله, الله تعالى لقول ربنا, ربنا تبارك وتعالى, وتعالى ومن وفمن كان مريضا, مريضا أو على سفر, سفر فعدة من, أيام, أيام, من أخر أيام, أخر أيام أخر وفي مثل وفي هذا, هذا في الحكم في سواء من سواء المرأة الحب لا تخاف على نفسها أو تخاف على ما في بطنها وكذلك المرضع تخاف على نفسها الضعف أو تخشى على ولدها من قلة اللبن وليس له مرضع غيرها وليس له سبيل إلى الغذاء إلا ثديها فعندئذ يباح, يباح لها بإجماع العلماء, العلماء أن, تفطر أن تفطر ثم عليها القضاء بعد رمضان ولا رمضان شيء عليها إلا القضاء في الراجح من قولي, من قولي العلماء, العلماء وهو قول الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بل حكي الإجماع على هذا أن الحبل والمرضع إذا خافت على نفسها او على ولدها جاز لها أن تفطر ثم عليها ان هذا بعد برئها لأن الخوف على النفس لون من ألوان المرض والخوف على الغير لون من ألوان الفطر لإنقاذ الغير وفي الصورتين يجب القضاء لا غير وأما المسافر فإنه لا يجب عليه الصوم حال سفره لكن له رخصة أن يصوم وله رخصة كذلك أن يفتر قال حمزة بن عبد الله الأسلمي قلت يا رسول الله إني أكثر الصوم في السفر أفأصوم في السفر؟ وفي لفظ إني أكثر الصوم في السفر ونهان الناس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأفضل لكن وقع الخلاف بين العلماء أيهما أفضل في حق, في حق المسافر, المسافر يصوم, يصوم في السفر أو الأفضل, أو الأفضل له أن يفطر. والراجح وماجه. من قوله العلماء اختصارا <تصار> أن الأفضل لكل أحد بحسبه فمن كان يشق عليه الصوم في أثناء سفره جاز له أن يفطر بل الفطر خير له ومن كان لا يتأثر بالسفر في أثناء صومه فالصوم خير له قال أنس رضي الله عنه والخبر في الصحيحين كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من الصائم, من الصائم ومن المفطر لا يعيب الصائم, الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على, على الصائم يرون أن من وجد, من وجد قوةً, قوة فصام فأن ذلك خير, خير. وأن, وأن من وجد, وجد ضعفا فأفطر, فأفطر, فأن فأفطر فأن ذلك خير لكن ما هو السفر ما هي مسافة السفر التي تبيح للمرء أن يفطر عندها والصحيح من أقوال العلماء في هذا أن رد الأمر إلى العرف فما تعارف الناس على, الن... على أنه سفر جاز فيه الفطر وما قال الناس هذا ليس بسفر قال عموم الناس هذا ليس بسفر فليس بسفر فالمرد إلى العرش إذ أن ربنا تبارك وتعالى لم يقيد السفر بشيء في كتابه قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر لم يقل مسافة كذا ولا كذا وكذلك في سنة نبينا صلى الله الله عليه وسلم لم يرد البتة تحديد لمسافة السفر فكل مسافة يطلق عليها في العرفي سفر يجوز فيها الفطر ويجوز فيها القصر وتجوز فيها رخص السفر وإن الله يحب أن تؤتى تخت... رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه وبحمده وأما الحائض والنفساء فلا يجوز لهما بإجماع العلماء الصوم بل, بل تنهى الحائض وتنهى النفساء كذلك, كذلك عن الصيام وإن صامت, وإن صامت لا يصح صومها. صومها قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في يوم العيد كما في الصعيحين قال عن النساء إني رأيت كن أكثر أهل النار وذكر كذلك قال ناقصات عقل ودين فقالت امرأة يا رسول الله وما نقصان دينها فقال صلى الله عليه وآله وسلم أليست إحدى كنا إذا حاضت لم تصلي ولم تصم أليست إحدى كنا إذا حاضت لم, كن لم تصلي ولم تصم فالمرأة إن نزل عليها الحيض ولو في آخر جزء من النهار فقد أفطرت وعليها القضاء بعد رمضان قالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أحبة الكرام ما هي أركان الصيام الصوم يتركب من ركنين أساسيين أول هم النية. والثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما أسلفنا وسيأتي التفصيل أما النية فليس المراد بها أن يقول الرجل نويت الصيام أو عزمت على الصيام بل النية لا تعلق لها باللسان أبدا بل وليس من السنة أن يتكلم المرء بشيء من النوايا وإنما محل النية القلب Forgetting. أن يعزم, أن يعزم الرجل, الرجل أنه صائم غدا فتجهيز السحور هذه نية وطعام, وطعام السحور في هذا الوقت, الوقت نية والتجهيز والاستعداد للإيقاظ أو, أو الاستيقاظ قبل الفجر, الفجر من أجل, أجل السحور أو من أجل الصوم هذه نية فيكشف الرجل أن يعزم بقلبه وأن توجد في قلبه نية أنه صائم غدا لكن شرط أن توجد النية في الليل كما في حديث حفصة رضي الله عنها وقد اختلف في رفعه ووقفه لكن حسن الألباني رحمة الله عليه الوقف والرفع جميعا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل وفي لفظ لا صيام لمن لم يجمع الصوم قبل الفجر فآخر محل لك للنية هو أذان الفجر والنية, والنية تجب لكل يوم, يوم, يوم ولا, تكفي ولا تكفي نية واحدة, يوم واحدة للشهر كله بل لا بد لكل يوم, يوم من يوم نية وكما, وكما أسلفت لا يستحب اللفظ. لكن, لكن ما هو الركن, ما هو الركن الثاني قلنا هو الإنساب عن المفطرات وما هي المفطرات التي تفسد على المرء الصيام وما هي وما سنع الصيام هذا ما أفصل, ما أفصل فيه إن شاء الله تعالى بعد الصلاة أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم أعيننا الله على ذكرك وشكرك وحسن عبادته أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قل يا ربنا بنواصينا جميعا إليه خذ يا ربنا بنواصينا جميعا إليه خذ يا ربنا بنواصينا جميعا إليه اللهم تب علينا لنتوب تب علينا يا ربنا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم ألنا الحق حقًا, حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألنا الحق حقا وارزقنا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتناب اللهم عزنا بالإسلام وعز الإسلام بنا عزنا يا ربنا بالإسلام وعز الإسلام بنا عزنا يا ربنا بالإسلام وعز الإسلام, الإسلام بنا اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اغفر لنا يا ربنا أجمعين هب المسيين منا للمحسنين اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه من يومنا هذا من شهرنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته, قضيته اقضي ديوننا وديون المسلمين اقض يا ربنا الدين عن المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تذر فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته اشف يا ربنا مرضانا ومرضى المسلمين ارحم أمواتنا وأموات المسلمين ارحم أمواتنا وأموات المسلمين ارحم آباءنا وأمهات وأمهات المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين ارزقنا يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمين آمين آمين, آمين, آمين.